بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه رنولاه أما بعد فمع الدرس الثامن من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب هائل كناية قال الناظم رحمه الله وسك يؤده مع نوله ونصله ونؤتيه منها فاعتبر صافي الحلا وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حمى صفوه قوم بخلف وأنهل وكل بسكون القاف والقصر حفصه وياتي لدى طاها بالاسكان ويجتلى وفي الكل قصر الهاء بام لسانه بخلف وفي طاها بوجهين بجلة أولا كلمات يؤده أولا كلمة يؤده وردت في موضعين في سوره ال عمران وكلمه نوليه وردت في سوره النساء في قوله تعالى نوليه ما تولى ونصله جهنم وكلمه نؤته منها وردت في ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها في سوره ال ووردت كذلك في سوره الشورى ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها ومذاهب القراء في هذه الكلمات على النحو التالي اولا قرأ بسكون الهاء في الكلمات المذكورة المرموز لهم بالفاء والصاد والحاء وهم حمزة وشعبة وأبو عمرو فيقرؤون بسكون الهاء هكذا يؤده إليك نوله ما تولى ونصله جهنم ويقراونها كذلك ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها بإسكان الهاء ولهم كذلك خلافات معروفه من حيث الاصول من ادغام في الثاء وإمالة الدنيا أو تقليلها إلى غير ذلك ولكن هذا ناتي بالقراءة في لفظ نؤته منها بإسكان الهاء فقط قرأ بكسر الهاء بدون صلة قالون الذي قال عنه الناظم وفي الكل قصر الهاء بادا قالون هكذا يؤديه إليك نوليه ما تولى ونصله جهنم نؤتيه منها لهذه رواية قالون بكسر الهاء بدون صلة ويشترك معه هشام في أعلى وجهين لأن الناظم قال لسانه بخلفه أي صاحب اللام هشام له خلاف وجه كقالون بالكسر مع القصر من دون صله والوجه الثاني هشام الصلة كما قال الناظم وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بكل ثالثا قرأ بكسر الهاء مع صلاتها قولا واحدا ورش وابن كثير وابن ذكوان وحفص والكساء وهم المسكوت عنهم غير المذكورين برموزهم وتأخذ قراءتهم من ضد رواية قالون لان قالون يقرأ بالكسر مع القصر فهؤلاء يقرؤون بالكسر مع الصله وكل يمد المنفصل أو يمد الهاء التي بعدها همزة على حسب مذهبه في المد المنفصل يؤديه إليك نعم فمن يقصرها حركتين يمدها حركتين ومن يوسط اربع حركات يوسط يمدها اربع حركات ومن يمدها ستة حركات يمدها ستة حركات ثانيا كلمة فألقه إليهم في سورة النمل قال الناظم عنها وعنهم وعن حفص فألقه القراء قرأ القراء فيها على النحو التالي أولا قرأ بسكون الهاء المرموز لهم بالفاء والصاد والحاء وهم حمزة وشعبة وأبو عمر ويشترك معهم حفص لأن الناظم قال وعنهم وعن حفص فالقه فيقرؤون بسكون الهاء هكذا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثانيا قرأ بكسر الهاء بدون صلة قالون قولا واحدا ويشترك معه هشام في أحد وجهيه فيقرأ قالون وهشام هكذا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فألقه إليهم بالكسر مع القصر قالوا قولا واحدا وهشام في وجه الأول والوجه الثاني للهشام الصلة ويمدها بالتوسط أربع حركات لأنها تأخذ حط من المد المنفصل وهو يوسط المد المنفصل فالوجه الثاني للهشام هكذا فألقيه إليهم ثالثا قرأ بكسر الهاء مع صلتها ورش وابن كثير وابن ذكوان والكسائي المسكوت عنه وكل واحد منهم يمدها على حسب مذهبه في المد المنفصل وتؤخذ قراءتهم من ضد رواية قانون ثالثا كلمة ويتقه قال الناظم عنها ويتقه حما صفوه قوم بخلف وانهلك وقل بسكون القاف والقصر حفصه ويتقه فأولئك في سوره النور ماذا القراء فيها على النحو التالي اولا قرأ بكسر القاف وسكون الهاء المرموز لهم بالحاء والصاد والقاف بخلف أي أبو عمرو وشعب قولا واحدا وخلاد بخلاف فيقرؤونها كذا ويتقه فأولئك بكسر القاف واسكان الهاء خلاد هذا يتفق معهم في وجهه الأول باسكان الهاء وبه قرأ الإمام الداني على ابي الفتح فارس والدليل كما ذكرنا ويتقه حما صفوه قوم بخلفه ثانيا روى بسكون القاف وكسر الهاء بدون صلة حفص والدليل وقل بسكون القاف والقصر حفصهم والنطق هكذا ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك ثالثا طرأ بكسر القاف وكسر الهاء من غير صلة قالون قولا واحدا ويشترك معه هشام في الوجه الأول هكذا ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك والهشام الصلة في الوجه الثاني بمقدار حركتين أو رابعا رابعا قرأ بكسر القاف والهاء وصلتها بمقدار حركتين المسكوت عنهم وهم ورش وابن كثير وابن ذكوان وخلف والكسائي قولا واحدا هؤلاء وخلاد في وجهه الثاني هكذا ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك ولخلاد بالصلة قرأ الإمام الداني على طاهر بن غلبون وقرأ الإمام الداني له بدون صلة في الكلمات الست على أبي الفتح فالس وبالصلة قرأ له على طاهر ابن غلبون في الكلمات الست المذكورة رابعا كلمة يأتيه مؤمنا في سورة طاها قال الناظر عنها ويأته لدى طاها بالإسكان يجتلا ماذا بقراء في كلمة يأته مؤمنا على النحو التالي اولا روى بإسكان الهاء المرموز له بالياء وهو السوسي من قول الناظب ويأتيه لدى طاعة بالإسكان الذي يجتلى فيروي السوسي هكذا ومن ياتهم, منا ومن ياتهم منا ثانيا روى قالون بكسر الهاء بدون صلة هكذا ياته ياتهم ومن ياته مؤمنا قالون مرة ثانية ومن ياته مؤمنا بكسر الهاء من غير سلب وله وجه آخر بصلة بمقدار حركتين هكذا ومن ياته مؤمنا اخذ من قول الناظم وفي طه بوجهين مجيلا ثالثا قرأ باقي القراء المسكوت عنهم بكسر الهاء وصلتها بمقدار حركتين ويتفق معه هشام كذلك قولا واحدا وهذا الذي وهذا هو الذي عليه المحققون من ان هشاما ليس له الا الاشباع أي المد حركتين في لفظ يأتيه هكذا ومن ياته مؤمنا بخلاف ما ذكره النظم من ان هشام له وجهان نعم قال بعد ذلك الناظم رحمه الله وإذ كان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره لو له الرحب والزلدان خير يرى بها وشر يرى حرفيه سك ليسفن قولوه تعالى في سورة الزمر وإن تشكروا يرضاه لكم ماذا بقراء في كلمة يرضى على النحو التالي واحد روى بإسكان الهاء السوسي قولا واحدا هكذا وإن تشكروا يرضى لكم أخذا من قول الناظم واسكان يرضى يمنو يعني السوسي قولا واحدا بالإسكان قال لبس طيب بخلفهما أي أن هشاما ودوري أبي عمرو لهما وجهان الإسكان كالسوسي هكذا يرضى لكم ولهما وجه آخر سيأتي مبينة إن شاء الله فبالإسكان قرأ الإمام الداني لهشام على أبي الفتح فارس وبالإسكان قرأ الإمام الداني للدور من طريق ابن فرح قوله والقصر فاذكره لو, لو فلا له الرحب أي قرأ حمزة وعاصم ونافع قولا واحدا بضم بدون صلة هكذا يرضاه لكم وكذلك هشام المرمز له باللام في لفظ له قال والقصر تذكره لو كان له الرحب في الوجه الثاني عن هشام يعني هشام له الوجه الثاني بضم الآء من غير صلح هكذا يرضاه لكم وبه قرأ له الإمام الداني على طاهر ابن هلبون ثالثا قرأ الباقون المسكوت عنهم وهم ابن كثير وابن ذكوان والكسائي بضم الهاء وصلتها بمقدار حركتين هكذا يرضه لكم ويشترك معهم دوري أبي عمرو في الوجه الثاني عنه وبه قرأ له الإمام الداني من طريق أبي الزعراء وتأخذ هذه القراءة من ضد قراءة حمزة ومن وافقه بعد ذلك قال الناظم والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهنا روى هشام بإسكان الهاء في نظ يره في الموضعين المذكورين وصلا ووقفا في صورة الزلزلة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل وَمَن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فيسكن الهاء هشام في لفظ يرى في موضعي سورة الزلزلة وصلا ووقفا والباقون يضمون الهاء وصلا ويمدونه بقراء حركتين هكذا فمن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ومن يعمل ومن يعمل مثقال ذره شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا أما عند الوقف فكلهم يسكنون لها وقيد الناظم لفظ يرى بموضع سوره الزلزله ليخرج موضع سوره البلد لم يره أحد فهذا الموضع لسوره البلد لا خلاف فيه بين القراء على ضمه وصلته لا قال بعد ذلك وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصل قرى المنبوز لهم بكلمة نفر وهم ابن تثيد وأبو عمر وابن عامر بزياده هنزة ساكنة بين الجيم والهاء في نظ أرجه فيقرؤونه ارجه في سورتي الأعراف والشعراء فتكون قراءة غيرهم المسكت عنهم بترك الهمز أرجه قال وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة اي قرأ المرموز لهم باللام والدال والحاء وهم هشام وابن كثير وأبو عمرو بضم الهاء ويأتي تفصيل الصنع وغير الصلا. قال بعد ذلك واسكن نصيرا فاز أي قرأ عاصم وحمزة بسكون الهاء أرجع وكسر لغيرهم أي قرأ باقي القراء الذين لم يذكروا معنى في الرموز السابقة بكسر الهاء وهم نافع وابن ذكوان والكساء قوله وصلها جوادا دور ريب لتوصل أي قرأ ورش وابن كثير والكسائي وهشام بصلة الهاء وقرأ غيرهم بدون صلة والخلاصة في لفظ أرجئه في سورتي الأعراف والشعراء ومذايب القراء فيها على النحو التالي أولا قرأ ابن كثير وهشام بزيادة حمزة ساكنة وضم الهاء وصلتها بنقدار حركتين هكذا أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه هكذا يقرأ هشام وابن كثير المرتبة الثانية قرأ أبو عمرو بزيادة همزة ساكنة وضم الهاء ولكن بدون صلة هكذا أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه ثالثا رواية ابن ذكوان بزيادة همزة ساكنة وكسر الهاء بدون صلة هكذا أرجئه وأقاه هكذا يروي ابن ذكوان أرجئه وأقاه رابعا قرأ عاصم وحمزة بدون همزه مع سكون الهاء هكذا أرجه وأقاه خامسا قرأ ورش والكساء بدون همزه مع كسر الهاء وصلتان بمقدار حركتين هكذا أرجئه وأقاه سادسا روى قالون بدون همزه مع كثر الهاء من غير صلة هكذا أرجه وأقار فتكون القراءات الوردة في كلمة أرجه ست قراءات ثلاث بالهمز وثلاث من غير همز ألاحظها هاما قد يسأل بعض الناس لماذا تسكن هاء الضمير في, في هذا الباب وإجابة عن هذا السؤال كل من سكن هاء الضمير من القراء في هذا الباب فهو على لغة من يسكن الحرف في الوصل الجراء له مجرى الوقف وهي لغة من لغات العرب كما ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره نقلا عن الفراء انتهى بهذا باب ها الكناية وننتقل إلى باب المد والقصر قال الناظم رحمه الله إذا ألف أو ياءها بعد تسرة أو الواو عن ضم لقي العمزة طويلة فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومفضلا فجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومقصوله في أمها أمره إلى نشرح هذه الأمات الثلاثة ثم نتبعها ما بعدها أولا المد في اللغة معناه الزيادة ومعناه في الاصطلاح أي اصطلاح علماء القراءات والتجويد معناه اطاله الصوت بحرف المد عند ملاقاته همزا أو سكونا ثانيا حروف المد ثلاثة هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها ثانيا الواو الساكنة المضمومة قبلها ثالثا الياء الساكنة المكسور ما قبلها ولذلك قال الناظم إذا ألف أو ياءها بعد تسرة أو الواو عن ضم هذا البيت على حروف المد الثلاثة وشروطها وقد اجتمعت هذه الحروف الثلاثة في كلمة نوحيها ينقسم المد إلى قسمين أصلي وفرعي فالمد الأصلي هو المد الطبيعي الذي لا يتوقف على سبب من همز أو سكون ويمد بمقدار حركتين ويسمى مدا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد فيه ولا ينقص منه وسمي اصليا لأنه أصل المد ولا يقوم المد إلا به المد الفرعي هو الذي يتوقف على سبب من همز أو سكون. فيكون بذلك المد الفرعي له قسمان قسم يتوقف على همز وقسم يتوقف على سكون. فالمد الفرعي الذي يتوقف على همز له ثلاثة أنواع. هي أولاً المد المنفصل. قال عنه الناظم فإن ينفصل فالقصر أو فالقصرة طالبا بخلفهما يرويك كدرا ومخبلا المد المنفصل هو أن يكون حرف المد في اخر في آخر كلمة والهمز في بداية الكلمة التالية. وقد ذكر الناظم في الشطر الثاني من البيت الثالث امثله للمد المنفصل قال ومفصوله في امها امره الى وهي حتى يبعث في امها رسولا وأمره الى الله بما انزل اليك هذه امثله للمد المنفصل بالحروف الثلاثه الياء المكسوره الواو ساكن ما قبلها الساكن ما قبلها الالف الساكن المفتوح ما قبلها حكم المد المنفصل جواز المد مذاب القراف المد المنفصل على النحو التالي اولا قالون ودوري ابي عمرو لهما القصر والتوسط اخذا من قول الناظم فالقصر بادره طالبا بخلفهما الباء رمز لقالون والطاء رمز لدوري ابي عمرو فيكون لهما القصر بمقدار حركتين هكذا في أمها أو توصل بمقدار اربع حركات في أمها ثانيا السوسي وابن كثير لهما القصر قولا واحدا أخذ من قول الناظم يرويك ذرا أي الياء رمز السوسي والدال رمز ابن كثير فيقرآن بالقصر قولا واحدا وأمره إلى الله بما أنزل إليك ثالثا ورش وحمزة لهم المد المشبع ست حركات حتى يبعث في أمها رسولا رابعا باقي القراء المسكوت عنهم أو الباقون هم ابن عامر وعاصم والكسائي لهم التوسط بمقدار أربع أو خمسة حركات الناظم رحمه الله تعالى ذكر الرموز قالون ودوري أبي عمر وسوسي وابن كثير ولم, ي... ولم يذكر رمز ورش ولا حمزة ولا ابن عامر ولا عاصم ولا الكسائي فتأخذ مرتبة ورش وحمزة وعاصم وابن عامر وكسائي بالتلقي والمشافة لأن الناظم لم يشر إليهم في البيت الثاني المد المتصل الذي يتوقف على همز المد المتصل وهو أن يأتي بعد أن يأتي حرف المد والهمز في كلمة واحدة أن يتقدم حرف المد ويأتي بعده الهمز في كلمة واحدة وقد ذكر الناظم أمثلته في قوله تجيء وعن سوء وشاء اتصاله وهي على النحو التالي وجيء من أو تعفو عن سوء فمن شاء فليؤمن حكم المد المتصل الوجوب لأنه لم يارد عن أحد أنه يقصره فواجب المد بمعنى أنه لا يقل عن أربعة حركات. لماذا القراء في المد المتصل اثنان؟ يعني مذهبان. الأول ورش وحمزة بالمد المشبع ست حركات وجي أبن نبي أو تعفوع بعض القراء لهم التوسط بين اربع او خمس حركات قال بعد ذلك الناظم وما بعد همز ثابت او مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم كامن هؤلاء آلية اتى للايمان مثلا النوع الثالث من المد الفرعي الذي يتوقف على همز هو مد البدل مد البدل سمي بذلك لأن أصل الكلمة كانت بهمزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة فأبدلت الثانية من حرف مد من جنس حركة ما قبلها فآدم أصناها أعدم فصارت أبدلت الثانية الساكنة ألفا فصارت آدم إيمانا أصلا ايمانا إيمانا أصلها ايمانا إيمانا فأبديرة الثانية يا لأن قبلها مكسور فصارت إيمانا أتوا أصلا الثانية واو لأن قبلها مضمون ولذلك سمي بالمد البدل حكم المد البدل جواز المد وبين الناظم مقدار مده بقوله وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة أي اتفق القراء جميعا على قصر المد البدل حركتين بمقدار حركتين إلا أنه ورد عن ورش التوسط والطول ولذلك قال وقد يروى لورش مطولة ووسطه قومه فيكون لورش ثلاثة أوجه في المد البدل القصر بمقدار حركتين والتوسط بمقدار أربع حركات والمد بمقدار ست حركات سواء كان الأمز محققا نحو فتلقى آدم إن الذين آمنوا لأن الناظم قال وما بعد هذا ثابت يعني محقق أو مغير والمغير له أحوال إما مغير بالتسيل بين بين نحو جاء في الرعود فالامز الثانية مسهل تبقى تكون مغيرة بالتسيل قال آمتم له كذلك مغير بالتسهيل او مغير بالادغام نحو لو كان هؤلاء لها ما وردوها فورش لو في ذلك ثلاثه اوجه فيقراها كذا لو كان هؤلاء لها هذا توثق لو كانها الست حركات، وكذلك في الحمز المسهلة في المغير بالتسي، وإن كان مغيرا بالنقل كذلك نحو، ولا لآخرة خير لك من لولا، فهذا قصر التوص، ولا لآخرة خير لك من لولا، المذ، ولا لآخرة خير لك من وهكذا لورش في مد البدل ثلاثة أوجه قال الناظم بعد ذلك سوى يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح قطرآن ومسؤولا اسألا وما بعد همز الوصل إيتي وبعضون يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وعادن الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول أي استثنى القائلون عن ورش بالتوسط والمد في مد البدل استثنوا استثنو ثلاثة أصول مطلدة أي متكررة وكلمتين الأصول الثلاثة المتكررة هي أولا أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح في كلمة واحدة نحو القرآن أو الرمآن أو مسؤولة فالأصر الثاني أن تكون الألف التي بعد الهمز عوض عن التنوين في الوقف نحو دعاء ونحو نداء ونحو فداء ثالثا أن يأتي حرف المد بعد همزة الوصل في حالة الابتداء نحو إيذ اللي إيتي بقرآن أو تمنة فيكون في هذا في حالة الابتداء بهذه الكلمات ففي هذه الوصول الثلاثة لورش وغيره القصر فقط لا أما الكلمتان المستثنى فهما الكلمة الأولى كلمة يأخذكم حيثما وردت وكيفما جاءت في القرآن ففي القصر قولا واحدا ويرويها ورشها كذا يأخذكم مثلا ربنا لا تأخذنا لا يؤاخذكم الله وهكذا وإن كان ظاهر النظم يفيد أن فيها وجهين لورش يعني القصر قولا واحدا أو قصر توسط وطول ولكن قالوا المحققون قال المحققون أن لا فيها القصر فقط وكذلك كلمة إسرائيل جاء حيثما جاءت في القرآن ففي اليا التي بعد الهمزة القصر قولا واحدا إلا عند الوقف فيجري عليها حكم المد العارض للسكون واختلف واختلف عن ورش في كلمتين الكلمة الأولى كلمة الآن آن المستفهم بها في موضعي سورة تونس فورد فيها عن ورش وجهان. واحد القصر فقط في الألف التي بعد اللام هكذا آلا ن وبه قرأ الإمام الداني أو ذكره الإمام الداني في كتابه الجامع ثانيا له فيها ثلاثة أوجه هكذا آلا ن قصر آلا ن توصي ست حركات فقد ذكره الامام الداني في كتابه التيسير. الكلمة الثانية التي فيها خلاف عن ورش كلمة عادل الأولى كلمة الأولى في سورة النجم. ففي القصر فقط وجه الوجه الاول يقول بالقصر فقط وهذا الوجه قصر عليه الإمام الثاني في كتابه الجامع. هكذا عادل الأولى. الوجه الثاني له القصر والتوسط والمد هكذا عاد الأولى هذا قصر. عاد اللولا التوسط عادا اللولا هذا المد وقد ذكروا الإمام الداني في كتابه التيسير، وقول الناظم وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول يريد أن مذهب الإمام طاهر بن غلبون وهو أحد شيوخ الإمام أبي عمرو الداني في باب مد البدل القصر فقط وهي حكاية معول عليها وهذا الكلام نقلا من كتاب إرشاد المريد لشيخ الضباع رحمه الله ولكن يجوز لورش في مد البذل